لا تخل بنظام يا أبار من فضلكم طابور طابور في طابور يا أبي طابور بنظام Be the ايه ده؟ ده احنا من الاعلان بكتير انا عمري ما شفت لعب كتيرة كده وازاي البداية ده عامل كده مكتوب على اللعبة اضغط لتسمع يا طرح هنسمع ايه؟ دوس